وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به محاما إلا الله كان عليكم صيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله صيبا يصلح لكم أعمالا ويغفرهم دنوبا يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أغفق الكلام كلام الله عز وجل وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى ال مسلمين وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد كنا قد قدمنا سته احاديث من كتاب عمده الاحكام وتكلمنا عليها بما فتح الله وحديثنا اليوم هو الحديث السابع من احاديث عدة الاحكام يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه را عثمان دعا بوضوء فأبرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثه ويديه الى المرفقين ثلاثه ثم مسح براسه ثم غسل كلتا يد كلتا رجليه ثلاثه ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا وقال من توضأ من وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم و ذكر الهيئه التي توضأ عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الامام النووي رحمه الله هذا الحديث اصلا في وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم te gjitha falendërimet janë vetëm për Allahun atë falenderojmë dhe për vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë atë që e udhzon dhe luton Allahun në rukën e drejtë nuk ka kush lajthit për saj dhe atë që Allahu e largon nga ruka e drejtë nuk ka kush e vendos në të tashmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë e merit për Allahu tin drejtë vetëm Dhe të shmojse Muhamedi, është robë dhe i të gërëti, sallallahu alio sallam Më pas, kemi marë së bashku 6 hadithet e para të librit baza e dispozitave Dhe kemi folur pra rëth komentit të këtyra hadithet dhe Me se në ka dhenë mundësi, Allahu i lërsuar për titurisë të ti Sot do të flasim, insha Allah, për hadithin, mi hadithin e shtatë Thot të autorit libret Allahumë Shiroft Nga humrani shërptori i Othmanimin Athanit Allahus shërit kënajshu me dy Se kuj e ka par Othmanin të kërkonte pra uj për abdes Dhe me një her hodi në duart e ti uj për e nës I lau ato tri her Pas ta e fudit dorë në djath në enën e uj të abdesit Më pas shplau gojen dhe futi ujë në hund dhe nëzorje të. Pas taj lau fytyrën, tri herë, si dhe duart, pra para kratë deri në bryla, më pas fshi u kokën e pas taj lau të dy e këmën nga tri herë. Dhe kur mbaroj, tha, e kam par për i gamberin sallallahu a.s. të merte abdes në këtë mënyrë, pra si shmora unë tani dhe tha, kushmer abdes të si shbëra unë, pas taj falë dyre kate, pa e quar mendje në pun të dynjas, pra pa i përshpëritur vet vetja, i a farë Allah i lërësuar të gjitha gjunahat që ka bërë më par. Pra në këtë hadith, përshihet forma e marje së abdesit nga pejgamberi e reseram. Dhe thot imam në ujë, Allah më shërofët më këtë hadith, ky është hadithi më i plot, mbi formën dhe mënyrën e marje së abdesit nga i dërgori i allaut Muhamedi sallallahu në sallam. Na. يروي هشمران احد التابعين وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ويحكي ان عثمان رضي الله عنه توضأ هذا الوضوء وعثمان بن عفان رضي الله عنهما هو احد الصحابه الكرام وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين وهو ثالثهم في الخلافه وثالثهم ايضا في الفضل وكان يلقب بالنورين لانه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقتل رضي الله عنه يوم الجمعه ل 18 خلونا من ذي الحجه سنه 35 من الهجره هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عثمان بن عفان يحكي صفه وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله قال حمران رضي الله عنه دعا عثمان بوضوء والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بضم الواو هو naksul fi'li fi'lu mutawaddi n'am uh, po vazhdojmë me komentin e natyrit Homrani uh, Allahu që t'ngajmë të, të është uh, pra qiste shkruptori Uthmani ibn Affan është njëri prej tabiinve Uthmani ibn Affan ti gjithë e njohim njëri prej sahabëve fisnik pra shokëve të shoqëzuar të pejgamberit e selam dhe njëri prej katër prisave të drejt, pra i treti prej tyre në radhë dhe në merit quei uh, me pranof ka ti ishte dhin u rajnë po së du si dy dritave sepse kishte martuar dy vajzat dhe pegamberit a lejës radhus selam është vrar në ditën 18 dhul hijja ditën e gjuma në vitin 35 të gjredit Allahu qoft i kënajqur me të pra thot humrani shuptori otmarim në athanit e pa pra otmanin Allahu qoft i kënajqur me të që të kërkon të uj prabdes u adhu Pra në gjënë arabe, uavdu Uavu është me fëtë hasipër është ujë me të silin kryet abdesi Kurse uvdu është e njita rënjë Vetëm është kryeria e abdesit Nga i që kërkon ujën për abdes Na Da'a Osmanu Bi wadu Afraga ala e dhejmi min inae Ta'a salahu ma thalaka marrat Ti hada استحباب غسل الكفين قبل او في اول الوضوء وهذا ورد في عدد من الحديث التي ذكر فيها صفه وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو من سنن الوضوء فليس بواجب ولكنه مستحب ان يغسل الانسان كفيه في اول الوضوء قال فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات وهكذا قال في سائر الاعضاء ما عدا الراس انه غسلها ثلاث مرات وهذا ايضا امر مستحب في الوضوء ان يغسل الانسان اعضاء الوضوء ثلاث مرات والواجب مره ومره واحده واستوا الزياده على المره مستحبه وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى مره مره وانه توضى مرتين مرتين وانه توضى ثلاثه ثلاثه وهذا اكثر ما ورد في غسل اعضاء الوضوء ثلاث مرات ولا يجوز الزياده عليه اذا الواجب مره والمستحب مرتين او ثلاثه وما زاد على ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثه فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم نعم بر اصط همراني باش عثمان بن عثمانين masi solanen pra ujin e abdesit me i hodi pra hodi prej saj uji dhe lajmet do duar 3 herë pra kjo vepër ka ardhur në më tepër se një hadith pra larja e duarve dhe dietar thon që larja e duarve në fillim të abdesit është e pëlqyeshme gjithashtu hadithi vazhdon me larjen e gjymtëryve 3 herë përveç kokës Pra ku është përmendur mes hu, pra lagja e kokës me duar të lagura Edhe kjo është e pëlqyëshme Gjithashtu ka ardhur nga dhe pra pejgami dhe Seram në sahion e Bukharijot Se pejgami dhe Seram ka marrë abdes pra i ka larë gjumëtyrët një her Pasta një her tjetëri ka larë gjumëtyrët dy her Dhe një her tjetëri ka larë gjumëtyrët tre her Pra baza dhe e është ka është obligushme në abdes është larja i gjumëtyrë pra marrë abdes me një her Me 2 o me 3 erë është e përqyëshme Dhe më te përse kajqë nuk lejohet Bazuar kjo Në fjallën e përgjëmën e sëram thot Abdesi është një herë Pra lajnë gjëmtyrën një, një herë Apo 2 herë Apo 3 herë Kusht e vepron atë më te për E ka te i kaluar Ka gëbuar Dhe ka bërë zullum Na ثم ذكر بعد ذلك المضمضه والاستنشاق وقد سبق معنا الكلام عن حكم المضمضه والاستنشاق وان بعض العلماء يقول باستحبابهما وبعضهم يقول بوجوبهما والذي يظهر ان الاقرب والله اعلم وجوب المضمضه دون ان مع وجوب المضمضه والاستنشاق ليورد الامر بذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضات فما مض هذا في المضمضه وقوله في الاستنشاق اذا توضى احدكم فليجعل في انفه ماء فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر فهذان الحديثان يدللان على وجوب المضمضه والاستنشاق وان صفتهما فكما جاء في الحديث انه ياخذ غرفه واحده ثم يمتص منها شيئا للمضمضه ثم يدخل الباقي في انفه بيده اليمنى ثم يخرج ما دخل في انفه بالاستنثار والاخر بيده اليسرى سبق الكلام على المضمضه بالاستنشاق في, في حديث الحديث الرابع وهو قوله عليه الصلاه والسلام اذا توضى احدكم فليجعل في انفه në anë ثم لينتثر الى اخر الحديث نعم më pas vazdon hadithi me fjalën e tij më pas shplau gojën dhe futi ujë pa atë roqë që uji në hund dhe më pas nxori atë ka prej dietarve që me këtë kuptojnë për qytshmërinë pra e shpëlarjes së gojës dhe të hundës kurse më saktë vallahualem është si a është ka ardhur në hadithet e në pashme dhe në dy hadithet e përgjëme së ramë ku thot kur të marja abdes atëre ta shplaj gojen dhe ka ardhë në formë urdhrore dhe të tërhej që i ujë në hun dhe ta nëzjeri atë prej saj pra këto ka në ardhur në formë urdhrore dhe urdhëri të regon obliguash mëri si që kemë përmendur dhe në hadithin e këtilibi hadithin nëmër 4 ku thot uh, edhe, uh, a i që dëshiro të marja abdes ta shplaj dhe të të rejqi ujnë me hund më pas të shfry pra të nxerja të dhe forma se sive për e kjo, merë një grusht uj një pjeset e ti futet në, në gojë për të shprar gojën dhe pjeset tjetër në hund të rriqet dhe më pas qitet uj për e gojës dhe shfryet hunda me dorën e majt pra kjo është forma e shprarjes e gojës dhe e shprarjes e hundës na ثم بعد ذلك ذكر غصل الوجه وغصل الوجه واجب بنص الكتاب والسنة الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية وفي هذا الحديث ذكر رثمان أو غسل عثمان وجهه وأخبر في آخر الحديث أن هذا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وحد الوجه طولا من منابط شعر الرأس المعتاد والمقصود بالمعتاد الشعر الذي ينبت على غالب رؤوس الناس فإن بعض الناس يصاب بشيء من الصلاع في مقدمة رأسه فلا نقول يلزمك أن تغسل الرأس من وسط راسك او من حيد الشعر ولكن من منابت الشعر التي تنبت للانسان العادي الذي لم يصب بشيء من الصلاه فهذا اول الوجه طولا من منابت الشعر الى اسفل الذقن الى اسفل الذقن هذا بالنسبه لحد الوجه طولا واما حد الوجه ايضا من اصل الاذن اليمنى الى اصل الاذن اليسرى بحيث يستوفي عرض الخدين كليهما فان هذا كله يسمى وجها فهذا هو الواجب في غسل الوجه طولا وعرضا اما اذا كان للانسان لحيه فان كانت خفيفه بحيث يظهر ما تحتها فانه يجب غسل الوجه وادخال الماء فيما بين الشعر حتى يصيب البشره اذا كانت ظاهره واذا كانت اللحته كثيفه بحيث تغطي ما تحتها فلا يلزمه ادخال الماء الى البشره وانما يغسل ظاهرها po i stahbu takhlilu al-lihja istihbaban faqat n'am më pas vazdon hadithi me fjalën dhe më pas lau fytyrën 3 herë dhe për sa i përket larjes së fytyrës kjo është një vepër e obligueshme dhe për këtë argumenton tekstet pra dhe ajeti dhe hadithët Fytyra është ajeti pra fjalë Allahut të cilin thot në këtë ajet sipas kuptimit o ju të cilët keni besuar kur uh, ngriheni pra për të për të falur namaz lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bryla dhe deri në fund të këtij ajeti siç e ha dithi që po marrim për sa i përket uh, asaj a, ajo është ka konsiderohet domethën fytyr për nga gjatësia fytyra është Fillon nga rrënja e flokëve dhe kemi parashysh, do të them, rrënjën e flokëve, pra fillimin e, e flokëve për njerëzit që kanë flokë, jo për ata që janë sprovuar, do të them, me me rrënjë flokësh, pra që janë tullac. Pra rrënja e flokëve për ta, fillimi i flokëve te njerëzit e zakonshëm dhe deri poshtë mjegrës. Kurse për nga gjerësia është nga sebi vepra nga fillimi i veshit deri tek veshit tjetër kënga gjersia dhe nga gjatësia siç e përmendëm. Nëse njeriu ka pak mjekër pra qimën fytyr, pra ka mjekër të pakët, atëherë e fut ujin që do depërtoj deri në lëkurë. Dhe nëse ka mjekër të dendur, për të konsideruar se ka mjekër qime të dendura, mjekën e tij, atëherë nuk obligohet që ta fushë ujin deri në lëkurë e futuin pra është plan në atë pjesën e jashme më tonë të mjekrës asaj qka shifet me sytë lirë dhe është e pëlqyëshme që të fusi i grushtu i pra ta shpurpurisi mjekrën e ti me këtë grushtu i në më tonë teber na së më kala wa gësala e dhejhi ilal mërë të kajni thalatha hadem shbarun minhu أن اليدين تغسل بعد غسل الوجه وهذا هو الذي جاء في كتاب الله لأن الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وإيجيكم إلى المرافق ويبدأ بغسل اليمنى ثم اليسرى وحدوا غسل اليدين كما قال إلى المرفقين من طرف الأصابع وحتى آخر المرفق ولا يكتفى في غسل اليد فقط دون غسل الكفين اكتفاء بما باصعهما في اول الوضوء بل لا بد من غسل اليدين من طرف الاصابع الى المرفق فكل هذا يسمى يدا قلنا غسل مستحب فقط واما غسل اليدين من اطراف الاصابع الى المرفقين بعد الوجه فهذا واجب بنص الكتاب و نعم وبفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم كما وصفه عثمان وعبد الله بن زيد ويرهما ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل ظاهر الكف وباطنها والذراع إلى المرفقين والذراع يغسله تعميم اليد كلها بالماء ولا يترك منها شيئا ان ترك منها شيئا وجب عليه ان يغسله وان ياتي على اليد كلها اذ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى وغسل اليدين واجب من واجبات الوضوء فمن ترك غسل اليدين او احداهما innu wudu'e batil la yusih n'am mbas vazhdon dhe thot dhe lau dy duart para para krat deri ne bryla pra kjo tregon radhon qe larja e shtyrës vjen perpara larjes e duarve deri ne bryla dhe larja e duarve deri ne bryla es mbas larjes shtyrës kjo ka ardhur domethën me tekste qoft me ajetin kuranor qe e ja permendem dhe qoft me haditheth Hadithi i Osmanit apo hadithi tjetër i Abdulrahmanit. Dhe larja e duarve para prakrave deri në brylë kjo është e detyrueshme. Dhe duhen larë nga maja e gishtit deri mbas brylit, duke futur ujin dhe në mes të gishtave. Do të sigurisë larë në fillim me djathta, pastaj e majta. Dhe larja që kemi bërë domethën shuplakave para duarve në fillim e përmendim që ajo është e pëlqyëshme. Dhe se ku lajmë duar dhe në bryla, pra duhet i lajmë përstëri nga maja e gishtit deri në e lën, dhe, dhe në basë brylit. Nduk e mos lënë, në mëdhën asë që pjesë të para kraut tonë pa e laguruj, pra duhet të apërfshi dhe të apërgjithsoj ujtë i gjithë para kraut tonë. Dhe nëse lëmë diçka pa larë nga dora, pra nga para kraut dhe në bryla, atër abdesin është i pa saktë, pra duhet për قال ثم مسح براسه ثم غسل كل たり اليه ثلاثه مسح الراس ايضا من الواجبات وذلك لان الله عز وجل امر به في كتابه قال وامسحوا برؤوسكم وكونه يذكر مسح الراس بين غسل اليدين وغسل الرجلين دل على الوجوب كونه يذكر الممسوح بين مغسولين يذكر العضو العضو الذي يمسح بين عضوين يغسلان قاله بعلمي هذا يدل على وجوب مسح الراس وصفه مسح الراس المشروع الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ ان يبلل يديه بالماء ان يبلل يبلل كفيه بالماء ثم يبدا بمسح مقدم راسه ويذهب بهما إلى مؤخر رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ به هذه هي الصفة الواردة عن نبي صلى الله عليه وسلم ولو بدأ بمقدم رأسه ثم مسح عمما رأسه بالمسح إدبارا دون أن يقبل بهما مرة أخرى لأجزاءه ولكن الأكمل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويذهب بهما فيبدا بمقدم راسه ويذهب بيديه الى قفا راسه ثم يردهما مره اخرى الى المكان الذي بدا منه ومع ذلك يمسح اذنيه معهما يمسح اذنيه مع راسه كما ثبت ذلك في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياخذ لمسح اذنيه ماءا جديدا بل يكتفي بالماء الذي اخذه لراسه فالاذنان تمسحان قد جاء في حديث حسنه جماعه من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس وهذا الحديث يستدل به من يقول بوجوب مسح الاذنين لان الله عز وجل امر بمسح الراس قال وامسحوا برؤوسكم فمسح الراس واجب والاذنان من الراس فهذا يدل على ان مسح الاذنين واجب لانهما من الراس والواجب تحميم rrasi me mesh. Në. Më pas vazdhon aty dhe thot pastaj fshi u kokën dhe lau të dyja këmot nga nga 3 herë. ë Mesuprafshirja e mesu kokës me duar të lagura është obligim, siç e kanë komentuar dietarët ë ajetin që që përmendëm ku përfshjet, më thënë, gjymëtyrët që lahen për abdes dhe mesu pra lagja e kokës fshirja e kokës me duartë e lagura është përmendur na jetë mes 2 gjymëtyrëve që lahen pra mes fëtyrës dhe këmve dhe fati që është përmendur mes 2 gjymëtyrëve që lahen kjo të regon obligoshmëri thonë djetarët dhe kjo dhe prohet si më posht pra lagja në duartë dhe me to fërkohet prafshihet koka me duart lagura nga fjidhimi, pra nga fjidhimi flokve derin mrapa, edhe kthehesh aty ku ke filluar, edhe pse dikush mund të uh, mund të thot që e kemi fshirë dhe më thonë kokën kur kemi quar duart mrapa por me sakta, me përsosrë dhe me mira është që ka vepruar pe gamene seram, i ka quar dhe më thonë duart e lagura nga fjidhimi i kokës, pra nga baluket e ti dhe derin mrapa dhe është fyër pra kjo është forma më saktë. Gjithashtu me me duar fshijnë edhe veshët. Përse veshët? Sepse ka ardhur një hadith se që dietaren e kanë bërë Hasan ku thuhet në ta dy veshët janë prej kokës. Dhe në këtë hadith dhe nahet ka ardhur ë fshirja e kokës. Pra thamë që dy veshët janë prej kokës dhe nuk ke nevojë të marrësh ujë të ri. Por, me duart e lagura, me dhe cilat fshive prajde mes kokës, do të fshish pra dhe veshët me to. Na. Wa mes hurrasi, marraten vahidetan fakat. Kama, dalla alejhi hadhe lë haki, wa hadith uqra, kama se ati hadithi ladhja li, haditha abdila i bëzid, radhiallahu anë. فغسل نقى وامسح براسه ثم غسل رجليه ثلاثه فلم يذكر انه مسح راسه ثلاثه وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد حديث اخر في مسح الراس ثلاثه لكن هذا الحديث ضعفه جماعه من اهل العلم فالثابت المعروف في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الصحابه الكرام انه كان يمسح راسه مره واحده ثم غسل الاليه ثلاثه ايضا ابتداء باليمنى ثم اليسرى والواجب في غسل الرجلين ان تغسل القدم الى الكعبين والكعبان يدخلان في في الجزء الواجب غسله الكعبان يدخلان في ذلك قال الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين اي واصلوا ارجلكم الى الكعبين قال العلماء والكعبان داخلان في هذا الامر بالسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بين ذلك, ذلك بفعله ولما راى اصحابه كما سبق معنا في الحديث الثاني من او الحديث الثالث ان الحديث العمده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعاقب من النار راى اصحابه يتوضؤون راى اصحابه يتوضؤون وين سمعونا في ذلك فقال لهم فقال لهم ويل للاعقاب من النار يعني لمن ترك جزءا من عقبيه لم يغسله فدل هذا على ان غسل الاعقاب واجب في الوضوء واجب في غسل الرجلين نعم فهذا هو الجزء الواجب غسله في الرجلين غسل القدم مع الكعبين وليحذر المسلم في وضوئه ان ان يترك جزءا لا يمسه الماء هذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاه والسلام يقول ويل للعقابي من النار اي الذي يترك جزءا في عقبه لا يغسله في الوضوء لا يعتني بذلك ويل له من النار اي ان النار تصيب ذلك الموضع الذي ما مسه الوضوء لان كثيرا من الناس يتساهلون بغسل القدم فربما يغسلون غسلا سريعا سيبقى مؤخر القدم لم يمسه الماء وهذا هو العقد هذا هو صفه الوضوء الكامل المجزه الذي ذكره عثمان بن عثمان رضي الله تعالى عنه الره ن مپس vazdon hadith e thot dhe pastaj lau te dy akmet nga tri hera Për sa i përket fshirjes së kokës, ëh siç ka ardhur në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ajo është vetëm 1 herë. Për sa i përket një hadithi që përcillet se e ka fshir kokën 3 herë, këtë hadith pra këtë tekst tekst e kanë dobësuar dietarët për fshirja kokës është vetëm 1 herë. Më pas thot, hadithi pastaj la këmbët 3 herë bashk me kyçet para bash me nyjet e këmbës. Dhe në hayat Allahu i lartsuari ka përmendur dhe lani para këmbëve tuaja me gjith kyçet. Pra deri në kyçe përfshihen dhe kyçet dhe nuk duhet lënë domethënë nuk duhet neglizuar me larjen e kyçeve. Siç që i kemi përmendur edhe më parë në hadithin e tret, ku thotë jomenë se ram mjer para për ndryshim me zjar, për ato ato kyçe ose ato thëmra që nuk i kap pra që nuk është nuk i ka larë mirë, do më thonë, robi në abdesin e ti. Përse, do më thonë, inshistojmë në larjen e kyqeve, sepse ka shumë bre njëzë që neglizhojnë dhe e marin në abdesin shpejt dhe nuk bën që ujtë dhe përtoj mbi kyqet e tyre, pra të përshidhe kyqet duke i larë ato mirë. Edhe përta ka ardhur ky kërsenim, do më thonë, që nuk i api anonësi larje se këti, kësaj pjese pra kësaj gjimtyre, E rëndësishme. Pra ky ishte hadithi i cili përmend hadhesin në e plot, mënyrën e plot të pastëmit për namaz të pejgamberit (sallallahu alajhi wa sallam) për hadithin e Uthmanit, Allahu qoftë i Allah kënaqur me të. Na. Thumma <të> qala 'Uthman radiyallahu anhu: Ra'aytu an-Nabi sallallahu alajhi wa sallam tawadda nahwa wudu'i hadha, thumma qala man tawadda bihadha, thumma salla rak'atayn la yuhaddithu feehima nafsahu. إلا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا يدل على فضل الوضوء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه فالنبي عليه الصلاه والسلام توضأ وأراهم كيفية الوضوء ثم قال لهم من توضأ نحو وضوئي هذا فهو حث منه عليه الصلاه والسلام على التأسي به في وضوئه ونحن مأمورون بالتأسي به في سائر العبادات فهو هنا قال توضؤا من توضأ نحوض هذا وفي الصلاه قال صلوا كما رايتموني اصلي وفي الحج قال خذوا عني مناسككم وفي غير ذلك فالانسان مامور بالتاسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته فكلما كان النبي كلما كان الانسان اكثر تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ثوابه اكثر واجره اعظم قال من توضى نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له الا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يدل على فضل الصلاه بعد الوضوء ويدل ايضا على ما يسميه العلماء بسنه الوضوء من توضى نحو وضوه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه أي أنه يقبل فيها على الله سبحانه وتعالى إقبالا كليا ويتدبر ما يقرأ فيها وما يقول ويدفع عن نفسه الوساوس ويقبل على الله إقبالا كليا فيجازيه الله Më pas, uh, vazhdojnë dhe më thënë hadithi jënë, ku thotë ëthmani, Allah që të kënajqë me të, e kam parë për gëmërës asellëm, të marri abdes pra në këtë form, pra në këtë mënyrës si ishë mora unë, dhe tha, kush mërë abdes kështu si unë, pas ta i falë dyre kate, pa i quar mendje në pundet njës, pra pa i përshpëritu pëshpër, vetëvetja për diçka, vetëm se Allahu i larësuar ia ja fal gjunahet e mëparshme pra gjunaç që ka bën më parë. Pra kjo pjesë kjo pjesë e hadithit tregon për mirësinë dhe pozitën e lartë të abdeshit. Si dhe në të, pra në këtë pjesë e hadithit ka nxitje dhe shtytje për besimtarin që të imitojë pra të shëmbëlet në të me abdesin e pejgamberit aleyhissalatu sallam. Siç jemi urdhëruar që të përgjessojmë dhe të shëmbëlem me të në çdo gjë si shtu e nga adithin nga Pekamere Seram, falun e si që më këndi parë të falem, ose përsej për këtë haqit, merë një prejmeje, shtyllat, pra obligimet dhe riteve të haqit, pra besimtari është urdruar që të shëmbëdhej edhe të imitoj Pekamere Seram në është dojë gjë. Pastaj, tot, kush merë abdesin pra në këtë form, pra si që kam parë sahabë, si që pa hëtë mani Pekamere Seram duke marë abdesin në kët Kjo të rgomë për për që është mërin, pra për sënëtin, të qënë rësënët Të fali së dyre kateve mbasë marje së abdesit Duke u kujdesur, pra duke qënë i kujdesur I kujdesem që të jetë tha më i vëmendshem Në atërshka po falet me të pra në atërshka po lezonë Në atërshka po ludet Allahot në këto dyre kate Vetëm se Allahu ja fal të gjitha gjënahet Ose ka për të ja falur Allahu i lërësuar të gjitha gjënahet e më pashme Namë في هذا الحديث بيان فضل الوضوء الصلاة بعده كما سمعتم ما يسمى بسنة الوضوء وقال جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك البارحة في الجنة فيما دخلتها فقال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما كتب لي فهذا ان مع هذا الحديث الذي بين ايدينا يدل على فضل الوضوء والصلاه بعده وانه يشرع للمسلم كلما توضى ان يصلي بعدها ما لم يكن في وقت كراهه وفيه ايضا فضل الصلاه الخاشعه التي يقبل فيها العبد ربّه سبحانه وينقطع عن وساوس الشيطان وعن امور الدنيا ويتعلق بالله ويتدبر ما يقول وما يقرأ في صداته نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يجعلنا ممن أثنى عليهم بقوله والذين هم في صلاتهم خاشعون ونسأله جل وعلا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويجنبنا سبول الغواية والردا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برا شكورت الميشت بريدو بيبه të këti hadithi në rratë parësht mirësia dhe pozita dhe vlera e abdesit si shëtë gjohëm në hadith së dyti të qenë rëtësynet pra të radit e përgjemeni Seram fali e dyre kateve në bas abdesit sigurisht në qofë se nuk janë në thënë, në, në qofë se nuk ka është ko e pabullqyëshme o rrujer për të falur dhe këte e përforson më tepër hadithi ku i thot përgjemeni Seram Bilalit Allah që të kënajme to Bilal kam dëgjuar zhurman e në alaneve tuan gjenet e pjetë prashfarve për ke bërë thët ojtë ojtërgur ojt, e laut sa her që kam marrë abdes vëtëm se i kam falur dy rekate mbas ti pra mbas abdesit dhe së katetit këja ditë të regon për mirësin vlerën dhe pozitën e lartë të khushus pra të përrush mëris në namaz dhe shpërblimi që ka besimtari cili falet me përulli e me khushu, si së të të lojë lërsuar kur shpre pra Vlerësimin dhe mirësit e besimtarve thot, Dhe atatët cilët në namazin E tyre janë të përullur Ralu si malon lërësua që të na Munsojt në hepi namaz Me përullje Salavatet dhe selamet Jam për një për për në mëri së ram Familiar të ti, shok të ti Dhe gjithë të ta që pasojnë në ti dhe ditë në ditën e kemetit U alhamdullahi rabila alemin Barakullahu fiku, asena i lejku U <të> alhamdullahi rabila